ونحيون ساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى واليد ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيومي الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصْدِقُكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ ينصر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 وَمَا اللَّهُ مُرِيدُ ظُلْمَ الْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَاجُ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَقُومَ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَاصِم وَمَنْ يُبْلِلِ اللَّهُ فَمَا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 وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْنِ مَالِينَ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 وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُصْحِيبُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ شِيَآءَ كَمَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الدَّبَارِ تقوم الساعة أدخلوا أنا آل في رعون أشد العذاب وإذ يتحجون في النار فيقول الضعفاء ل الذين استكبروا فيقول الضعفاء ل الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا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 وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّاءِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم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 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وانها رمضان إِنَّ اللَّهَ لَلَهْوَ فَضْلٍ عَلَى الْنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الْنَّاسِ لَا يَشْكُوونَ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 قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم برب العالمين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 فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أما يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون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 ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ أُدْخِلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِأَسْمِ السَّمَوَاتِ وَالْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَحِدُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ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 فَلَمْ يَكُن لَّنَفْعُهُمُ الْإِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ